وللله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها لنهر جنات تجري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 و الشركين والمشركات الله ان نبئ باللهن السوء عليهم دائره السوء وغضب الله عليهم ولا ساءت مصيرا ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيلا لتو رسوله وَتَعْظِمُ وَتُقِرُّ وَتُسَبِّحُ بُكْرَةً وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يُبَايِعُونَ فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنوتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من شغلتنا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا أَن يُضِيرَ بِكُم ضَرًّا وَلَا يَرْدَّ بِكُم نَّفْعًا بَلْكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ وَجُيِنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنًّا ظَنًّا سَوَاءٌ إِوَ قَوْمًا بُورًا وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا وَلِلَّهِ السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا إلى لتأخذوا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا قَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَغْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ لِبَأْسٍ شَدِيدٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ سَنَا وَإِذ تَتَوَلَّوْا كَمَا مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُم مَّعَذَابًا لِّيْمًا وَإِذ وَلَا على لعرج حرج ولا على المريض حرج، وَمَن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ نُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا لَنَارٌ وَمَن يَتَوَلَّنُ عَلَيْهِ عَذَابٌ لَقَدْ رضي اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ يُبَايِعُونَ ك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم مَا في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومقانمة كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما As promised, a few made to take for them Then Claudia won the painting of the temple So وَأُخْرَى لَمْ تَقَدِرُوا عَلَيْهَا قَدَ حَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُ لَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّةَ اللَّهُ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 هُوَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْأَدْيَامِ مَعْكُوفًا فَنَنبِئْهُمْ بِمَا غَمَحِلَّه وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ فتصيبكم منهم عرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا ليما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 وكان الله بكل شيء عليما لَقَدْ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَهُ إِبِلَ الحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنَّ شَأْنَكُمْ محلقين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون واعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه اشدا و رضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه و مثلهم في الجيل كزرعنا خرجه فازره فاستغلظ فاستغلظ فاستوى على وعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ورد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة, مغفرة وأجرا عظيم